فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر كَفَرَ كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون ليجزي الجميع هَاتِي مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ